بسم الله الرحمن الرحيم بناوي إخوائي بخشندي مهربان ألف لام ميم بألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم أم آياتنا الأتكان قرآن فر لحكمة دانية ورحمة للمحسنين غيرنموني وبزين بوتا ككاران الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أوانيك هؤلاء كعلىه دم ربهم وأولئك هم المفلحون. أوان لسر ينمون للايمبرد جداري نوى وهرأوان رزقارا. ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين هند لخلتيه قسو باسي بهود ذكرى وافسانو غوراني مواسقه بووي بنزاني خلق لراي قاي خواق مرابكات راي قاي خواد كاتجاي قالتو لاقرتي وَإِذَا تُتلى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ قُرًّا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَحَرَكَاتُ آيَتِكَ كَانِ إِيمَيْ بَسَرْدَاب خُويندريَتَوَ رُووردجيرَي بَخو غورزانِيَوَ هَرْوَق نَيْ بِسْتَبَن يا هر وقت لحدو جوسكيدا قريب بي دي اي محمد صلى الله عليه وسلم مجدي بدري بس اذا شي سخط ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم بجمان كمان اواني با ور ينهنا وكرده وتاكا كان ين داوا بو اوانا بهشتان يفرناز ونعمات خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم هتاهتا دمن وتيايا او بلينك راست الاخواه وهر او زاليك اربج خالق السماوات بغير عمد ترونها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 ولا زويدا شاخاني لنغر دا كوتاوي داناوا بو اوي نتان لرزاني او نذو ليل جيرتاندا لهمو زورا زندوري چيتي دا بلاو كردو تو ولا اسمان و باران من باران دوا بهوي او باران ولا زويدا همو زورا روكي چي بکل کو جوان مان روان هذا خلق الله فاوروني ماذا خلق الذين من دونه daliz zalimun fi dalalin mubin amay baskira durskrawi khwaya awani bezgala khudan ti andurskirdwa hi ti ولقد آتينا لقمان الحكمة أن لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد سوين بخوا براستي دانا حكمة مان داب لقمان وبيمان وتسفاسي خوابك. ځه هر کس شکرانه بجېری خواب کات او بیګومان شکرانه بجېری بو قازان د سودي خوې د کات هر کس چې نصباسي کړ دې زیاني بخوا نه ګیان دوا او بیګومان خو به تشرك بالله إن الشرك عظيم. أي محمد صلى الله عليه وسلم باسي او كاتبك كلقمان بكركي ودك اموجاري ذكر وتي اي كرشيرين كم ها وبجبو خا دامني چونك براستي ها وبجدانان بو خواستمي چيز ورگوريا وو وصينا الانسان بوالديه حملته وفي صال في عامين أننشكليوالیوالي داك إلي المصيد وفرمانمان دا, دايشي أقريب دو دا دو و بە آی بەتاچی هەسو کەوتکردن لەگەڵ دایک و باوچیدا داچ هەڵ ئەگرێ بە دووجیانی پی لا واز دەبێ لاوازی لە دوای لاوازی وبرڕینەوەی لە شیر لە دو تمنی دوو سالالەوە وفرمانمان بەعادیدا کە سپاس گوزاری خوا و باوکو تنهابوا لى من وإن على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب اليا ثم اليا مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون ئەگەر باو کودای کرد ئەو پەڕی هەولیاندا لەگەڵت بۆ ئەوەی شتێ بکەیت بە هاوبشی من کە هیچ زانیاریەکت پێینە ئەوە جۆرایلییان مەکە بەڵام لە دنیادا زۆر بە ساچی هاوڕێیەتیان بکە وە شوێن ڕێگای کەسێک بکەوە کە بە در سوۆزی گەڕاوەتەوە بۆ لای إن ذا هوال تنددم بوكر دوانك كردو تانا. يا بني يا إنها إن تكمث قال حبة من خرد لفتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض حبة من خرد لفتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير لقمان <تصفيق> وتي أي كرشيرين كم براستي تاكوتان اگر چيشي توخرتلي چيش بيت لناو بردك دايان لناو اسمان كان يان لزويدا بيت خلا قيامت دادي هينه براستيق فاورت بينو آجادارا. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أي كرشيرين كم نويش بديابنا وفرمان بك بتكو برجريبك الأخرابه هو جروب أرام بلسر هرب لاونا خوش يك بِغُمان أَو لَو كَر قَوْرَانِكَ أَخْوَافِي وَشْتِي كَرْدُوا وَلا تَصْعَد خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٌ الرُّولَ خَلَق وَرْمَجَ رَوْ بَكَشْخَوْ فِيزَ وَمَرُو بِزَوِيدَا څنګه براستی خو هیڅ خو به زلزلانه چی شاناځي کوي خوشنوي واقصد في مشك ان انكر الاصوات لا صوت الحمير ولروشتند امامنا ونديبه نهه وا شو نه بپلا لقسکردن نزم بکروه براستی نه خوشتری نه دنګکان دنجي جوې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 ئەوەی لە ئاسمانەکان و ئەوەی لە زەویدایە و نعممەکانی بەفراوانی ڕشتووە بە سەراندا س دیار و ئاشکرا و چ پەنهان وناادارە هەندێک لە ئادەمی مزااد لە و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 كباوبا فيران مال لسريبون اگر شيطان بان جنبكات بوس زي اگري حلجساوي دوزخ ومن الله وهو محسن الله خوی بداته د خو او کار به له گفتار او کردار او بیگومان دستی گرفتوه په بهسترین دسته جیره و وسرنجامي همو کار یک تنها بولای خوایا و من کفرف لا يحزن ككفره الينا مرجعهم فننبئهم بما الله عليم الصدور و هر کس به بر خفت بارد نكات قرانه و يان تنهاب ولي ايمه ان جا ديني بو كرديانه براستي خو ناو دلکان دا اگادار نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ كمي نازو نعمت يان پيدا دا لپاشا ناتاريان دكين كبرون ناو استاذ سختو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا قل إن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. سؤال بأخوة أجر برسياريا ليبكيت شيء أسمان كانوا زوي درس كردوا. بيجمان دل إن خوا أي محمد صلى الله عليه وسلم. بل يس paths بأخوا كدان بوراستي دادنن بلا مزور به النازنن. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. هرخي خوايا أو إلى أسمان كانوا زويدا. براستي هرخوايا بيني أزستاش كراو. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعه أبحر. والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم بيجمان اگر هر شيء درخت لذوي دایا قلمو پینوز بيت وهمو دريای زويو بيت مركب حو دريای تر دوای اوي باسكرا بيت بمركب وتوزاندرا وكان اخوا دواي ناينو داراستی خو زالی کار دروسته ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير درسکردنی هموتان لسرتا و زندو کرنوتان و درسکردن و زندو کرنوایت تنها کس براستي خوا بي ألم تر أن الله يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كله يجري إلى أجر مسمى وأن الله بما تعملون خبير آية نتزاني وكبراستي خوا شودكات بنا ورجدا واروج دكات بناوشودا وخول مانج رام هيناوا هر يكي انتاما ويدياري كرا بو ياندقارين وبراستي خواب ويديكن خبردارا ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلي الكبير املا برا ويك بيجمان تنها حقا وبراستي أوي هاواري لذا كانو دايبرستان بيزغلو بطالنا راستا وبيقمان هرخوابلون دو ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمه الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور آيان الزاني ونديوا Kasıt ya kan, batakaufazlı, kuvadır onlarda riada. Bo avi hendele nişan kani, koytan nişan bedat. Sunka barasti, la mda kabaz kreta, bal gheya. Bo hamu adam greşi şükran ebgir. Ve ıda ıçiyim, فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٌ وَهَرْكَاتِ الْدَرِيَادَةِ شَفَالِ الشِّيْوَكَ هَوْرَكَانَ دَاعِمَوْشَةَ تَرْسِينَ قُمْبُونَ يَمْبَيْهَا وَاللَّخْوَادَكَنَ الْسُّوَزَانَ هَرْبُ أُوْمِلْكَذْدَبَنَ إِنْ اوسا هندي چا مامنا وان دي هندي چتريان کافلو دان ناني إن وعد الله حق فلا تغررنكم الحياة الدنيا ولا يغررنكم بالله الغرور أي آدمي خوب پارزن لطولي پروردگارتان ولو روجش بترسن هيدز باوچي تاواني رولكي هل ناگريو هيدز روليه چي شطيق لتاواني باوچي هل ناگري باگومان خوا حق وراستا كوا دنيا هلطا نخلتيني وبا شيطان فريودرب بيانوي بزايو ليبردني خوا نتان خلتيني إن الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير براستي تنها لا إخوايا زانياري كاتهات نروج دوائي وحر خواباران دباريني تنها خواد زاني بويل من دال داني داي كان دايا ve hiç kız nâzaneye sebeyniyle da hatıda çiğde kat. Ve hiç kız nâzaneyle çişwey nuzawiyyak da da mreye. Barasteyi khuazanı o